الان تقام صلاة الترويح في بيت الله الحرام في مكة المكرمة صلاة القيام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 تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصل بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. الله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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عطوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله